بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ضرواء فالحاملات وقرا فالجاريات نسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادقا وإن الدين لواقع والسماء ذات حبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك كتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أَيَّانَ يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون إن المتقين في جنات وعيون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 وفي انفسكم افلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحقكم مثل ما انكم تنفقون هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين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 فَأَقْبَلَتِ الْمَرْأَةُ فِي صَرَّةٍ فَسَكَتَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ مُقِيمٌ قَالُوا كَفَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَتْ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّمَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ